يا للصلات حي على الفلاح قد, الصلاة, قد الله اكبر الله اكبر لا صفوفكم ولا تغتنفوا أتم الصف الأول فالأول الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر الله Sami Allahu liman hamidahu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 اللهم الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله.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 من هنا من بيت الله الحرام والمصلون الآن ينتظرون صلاة القيام صلاة التراويح لهذا اليوم وهذه الليلة ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك والتي سيقرأ فيها الإمام بإذن الله تعالى الجزء التاسع والعشرون من القرآن الكريم وهو جزء تبارك وغدا باذن الله تعالى سوف يكون تختيم القرآن الكريم هنا في بيت الله الحرام ودعاء ختم القرآن سيكون غدا باذن الله تعالى في هذا المكان الطاهر هذه الصور التي تشاهدونها أحبتنا الكرام والتي ينقلها لكم مخرجانا فيصل الشهران وعاطف رف هذه الصور الرائعة لبيت الله الحرام ولهذه الجموع التي جاءت إلى هذا البيت وأغلب هذه الجموع التي نشاهدها تطوف حول الكعبة المشرفة هم معتمرون يرتدون الرداء والإزار فعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرها هذه ساحات المسجد الحرام وقد امتلأت بالمصلين ومنهم من يقدم حتى الآن كي يشهد صلاة التراويح في هذا المكان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا أعمالنا وعباداتنا والصالح من أعمالنا نسألك يا الله أن تتجاوز عن سيئاتنا وعن إسرافنا في أمرنا يا الله نسألك اللهم أن تغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم اللهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنة بصحبة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك يا الله كل من فارق عزيز أن, تشبر أن تجبر كسرة في مفارقته هذا العزيز وفي كل من فقد أبوه أو أمة أو أحدا من أقاربه أن تجبره في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر المبارك وان تغفر لكل من مات من المسلمين اغفر لهم وارحمهم يا الله وتجاوز عن سيئاتهم اخوة الايمان هلال شهر رمضان تناقص ولم يبق منه الا القليل فالليالي المتبقية هي اقل البضع او اقل من ذلك ما تبقى من هذا الشهر الفضيل الذي تسارعت أيامه وتسابقت لياليه يوم تلو يوم وليلة تلو ليلة والعابدون المستغفرون الصالحون يتسابقون في ليالي هذا الشهر المبارك بإدراك أفضل الخير في قيام ليله وتلاوة قرآن في هذه الليالي وكثرة الاستغفار في هذه الأيام التي تسارعت من ليالي هذا الشهر الكريم المبارك اللهم ضاعف لنا حسناتنا في هذا الشهر وتقبلها منا يا الله خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما قدمت ما قدم وما أخرت اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه اللهم انا نسألك ان تتقبلها منا يا الله خالصة لوجهك الكريم كل اعمالنا ودعائنا وصلواتنا وصيامنا وكامل اعمالنا صور عظيمة ومشهد عظيم نراه في هذه الليلة لهذه الجموع التي أرادت أن تستزيد في الخير في هذا الشهر المبارك وأن تحضر الجماعة أكبر جماعة على وجه الأرض هنا هي جماعة المسجد الحرام بهذه الأعداد الكبيرة التي تصبح